ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشق الصافنات الجياد فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق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 أو أنسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركب bidi jilic hada mughtasadun badidun